للِِّْجَال نَصيبٌُ مِم مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبونَ وَلِِّسَ إَصِيبُ مِا تَرَكَ الْوالدَانِ وَالْأَقَبون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 وَسَيُوصُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ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 ونصيبها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما